وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِغَيْرِ مُرَاعَاةٍ أَمْوَاتٍ لَّهُ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ كَأَنَّهَا تَنَابَتْ بِرَبْوَةٍ 119. فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير 111. أيرد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار جنة من نخيل وأعماق تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات.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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستون الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يُؤتِ الحكمةَ مَن يشاءَ وَمَن يُؤتِ الحكمةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَرُ إِلَّا